وصلنا فتن باينه ده والقول بدلاله الاقضري ذاته ظاهره فاسد يعني او على حسب الا الوضع بعضهم بيقول ان الكلمه نفسها حروفها دلل على المعنى من غير ما احتاج وضع ولا شيء بين الحروم والذي ناسبه يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة اللفظ على معامها لا تحتاج إلى الوقت بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته فذهب المصنف وجميع المحققين إلى أن هذا القول فاسد ما دام محمولا على ما يفهموا منه ظاهرا ذي المقصود إذا ذي المقصود فهذا باطل نحن نحن الناس يتعلموا ولا شيء ويقول لن من غير ما أحتاج لأن دلالة اللفظ على المعنى لو كانت لذاته كدلالتها على الألفاظ لو أجب أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم وان يفهم كل أحد معنى كل لفظ لعدم انفكاك المدلول عن الدليل يعني حتى اللغات كلها ونجي هيها معروفة للناس كم ونجدنا لأجلال المنزلية من اه هذا ماذا ماذا, ماذا بحر البطلان ماذا عارف عارف ما ايش هو ايش يعني دلاله القطعه هاي هاي قطعه ايش مش عايب مثلا هاي قطعه ما لها بنيه هي قبل مثلا اسد ما يدل على الاسد ليه قطعه قطعه ايش يدل عليه ما يدل عليه قطعه بلا بنيه بلا بنيه وين باقي ايش <توش>. ناكل <تعب>. الناس وين هذاك الطريق اه ضرورة. لا ضروره شيء لا هو باطل ما في هو قلنا السماء ذهب السماء ما في ها قال ما نقول حتى نحن يقولوا قطعي اشته ما به نق هناك متواتر ترى تعرف عليه ما متواتر الحقيقه لا احد لا احد ديك قال ان ناغري اهل الله اه احد ابو عبد الله فالحال <تحفق> مع على اللفظ براس الضخ الغريبه بحيث يدل على المعنى المجازي دون الحقيقي لان ما بالذات لا يذول بالغيب ولا ان صبرني ايش يدل ما يصح مجاز انصح المجاز قال ان ما بالذات لا يذول بالغيب ان صبر انه يذول بلاش ولم تنع نق لهم معنى الى معنى بحيث لا يفهم عند الاقلاق الا المعنى الثاني ما ان صبر اذا قالوا متى ننشارع بين ما ان صبر نقل نقدر ديك دلاله ذاتيه على السالفه ما لا مرجره قدماك وقد تاوله ذاته السكاكي ما جعلهم من يلا من ذلك المدلوم صرفه عن ظاهره وقال إنه قال نمبيه على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق والتصريف من أن الكروف في أنفسها خاص تعلم تجيية تنبيه على أنه, على أنه تنبيه على ما عليها أئمة علمي الاشتقاق والصرف من أن الكروف في أنفسها خاص بها تختلفوا نسأل خواص كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينهما وغير ذلك وتلك الخواص تقتضي أن يكون العالم بها إذا أخذ في تعين شيء مركب منها لمعنى لا يهمل التناسب بينها كضاء لحق الحكمة بعد المده بعيدة مثلا إذا أقرنا كلمة إذا كان معنا كلمه والله كلمه بينها تناس يزم بيقول لها لا بيقول لها لا وما ولا بينها ثلاث تمام الناس فين هاي من ايش راح يصير بينها معنى بينها ولا بينها لا بالكمان لا بالكمان ان الحروف الحروف كان لها معاني والمعنى كان له معنى لا بد ان يكون بينهم تناس ولا الاستيعاب والتسريب ولا بالكمان بين اللفظ والمعنى حينها الألفاظ قال لها معاني يعني الخروف لهذه شدة و أخاواه و والمعنى يعني المعنى كذلك دلالته إما على كذا و كذا فإذا كان المعنى يدلل على الشدة فالخروف من شديدة ما بقي هي شديدة ما بقي هي رخوة لا بد أن يقوم بينها و تناسب في فيها حروفا رخبة معنى بيهرق. و... أن النحن بالرخبة ما, ما, ما, ما, ما هو ما هو شديد ما هما هو جنوبها شدة معيدة كنا بشاهدها في بعض الكلمة كلهم في تي الكلمة و تي لكن ما هو في كل الكلمات ونقدر أن الوقت أباد لها من حين يضع الكلمة لها حروفة شديدة ما هو بعيد ما هو لكن ما رأيه ما هو شيء أه ما هو ما هو لا الحين ما يتلحموا لا الحين لا الحين ما هو بعيد ما هو بعيد اهلا اللغه الغهر العربية منبّة معهم رتّبها عسرها جوب يعني قد جو بها لكن لاك ما مستحيل أنهي بعلها لكن ما رأيناه شيء معين بس ما هذا مشتدت لا يعمل ها عظمنا بإشتكال معنا دعم ما في الحال دوما بإشتكال ما لأخذ معنا المعامل ما غالشتكال ما هو بجوّل إشتكال ما يقلل على أمشتك منه نحن من أزل ما يقوله نحن نقبيك الإباع والعاصل ورجع في <الاشتقال الفاني> المشتك منه يهودال علي مجر <سؤال> قال كلفصني بالفاء الذي هو حرف حرف رخ قال لكسر الشين وقوله فاصل الشي من غير ان من غير ان يبين والقسم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشين حتى يبين يعني لا لا مجان ايبان بتبيانه وعدم لا هي كسرته العود ما بلا جاء كذا مكان هذا فصل فصل عاده هيه ما انكسرت الاصل حده وعادها ها قلت بها لا معنى هذا هذا اصعد لا تخلي شي اختار الحين زب بايبين ببين مثلا انكسرت كسب مو بينت هذا بيقول لها كسر ما بلا قال كذا مكان فصل بعد ما يتعمل واحد لا يسعمل واحد لا اصلا ما موضوعه هكذا هذا ما له ذاته ما هذا هذا انا ورجع قالوا هبه ايوه قالوا هبه لاكن ما يقدر يزم من كل الليل. ولا لا بقى ما بقى ما أو لا أو لا لا ما بيعمل يا ما ايش ان الوضع ما ده ده ده ده ده مموحي مموحي مموحي القسم نظر بين القسم والقسم ولا ما القسم احنا دارين بانها اشد ها لا لا مش شيء مش شيء عندك أنت بالنسبة للمعنى ما هو بالنسبة للغفظ كسر الشيء وإبانته هو أقوى منه كسره كذيب غير إبانه إذن بفرق بين المعنيين ورجع رينا, رينا أهل اللغة وضعوا ذي المعنيين على تيصفة الفاصل فرقوا بالباول قاب قالوا ها إذن حين فرقوا بذي الباول قاب دليل على أن جعلوا للقوي الغاف جعل ولا لا الخفيف هذا في ديره معنا لكن باين جنبي كل المعاني على دوله ولا بشي ده ما هو موجود هو موجود ليش استقر له حرف لك افراد ما يكون فيها كل حرف اذا فاطمه ما على سالم ده الحرف كل Osteekens. Osteekens. Aand lo Cinat. относita er es gelegen om het direct, en ditbroth op h限 في alle baie قبل ادعو على ما, مثلاً. ما, دي ما في دي بي جو يعني لانه ما تختار ولا شيء في هذيك وافه لكن قلنا ما بيرز منفي قرات ان الزوان وكذا باب فعل بالضم ها لا سبب الضم لا الفعل الفعله اول الفعلان والفعلان ان بي حركات ان بيار حركه دل على حركه الحركة الحركة كله يسمها فعلان وفعل ايه كله هننزل قال قال خلينا نزوان نزوان نزوان هي كلمه موضوع دلل على معنى في حركه لحركات ايوه احنا ايش قلنا زمان على البعر اه ايوه اسم حي دائره الله, الله مسك كل واحد منا يدلل على حركه كل واحد يدلل على حركه لا الحين الحركات ايش فيه ان بال كله متحرك ظلم وكذلك باب فعل بالضم مثل شروفه وكرومه للافعال الطبيعيه اللازمه ارماده وهي بالمناسبه ما بدا هي داله عليها تدل على الدفع ها ايش على دفعه غير ما به الفاظ تدل على الدفع شرحها ابو ثامر انا ما هي الحركه الحركات تشير على المسالك لان ضمنه عدم الانبساط هي تدل على عدم الانبساط انبساط انبساط في ذات بس لا يدل على شراب شرفة. لا, لا يعني الشرف فيه ما هو تعدي قال شرفا وكرم على الطبيعيه هل لازم هو لازم للانسان كل ما كان شيء ملازم للانسان من على ربعه وين على ربعه؟ يدل على رفعه ويدل على قال انه ما يدل على انبساط لان أه. الانبساط معناها تعدي وداله يدل على النزول يعني الشرفيه لازم كانت الصفات كلها لازم الان صار والمجاز في الاصلي مفعل من جهاز المكانه يجوزه اذا تعداه نقل الى الكلمه الجائزه المتعديه المتعديه مكانها الاصلي او المجوز بها على معنى انهم جازوا بها وعدا وهام مكانها الاصلي الى اسم المفعول ما اسم المفعول الاسم الفاعل هي جائزه والله كذا في اسرار البلاغه وذكر المصنف ان الظاهر انه من قولهم جعت كذا مجازا الى حاجتي اي طريقا لها ومصطلح مكانش اه ولا رجعه لهي ال كاللويا دقاء ومثلا در حين ايضا اسم الجايز ومبلكة النهلة لين الحركة ها ماشي قال جعلتو مجازا الى حاجتي جعلتو بريقا بريق ايضا وش فرق وين انا بريق؟ اسم باعا ولا اسم اسم المفعول وش فرق بينه وبين ديها جعلتو مجازا الى حاجتي؟ لا اشتري جعلت الكلمة نسها. لا ما جعلتها لا طريق لي. عبر عليه محلو. محلو. حاجتي. لا حاجة. على لا يقول حالة ما لنبه وتقصد. تحكم على حالة ما تلاوش. لا حاجة. جعلتها لطب الحقيقة. مجازة ما اردته. مدلا التشبيه. تشبيه هالشخص دي. اه. لما يمس يمجال اللقطه هذه والله جاهز انا اخذت اسد طريق الى جعلت جعلت الانسان مشبه بالاسد اذا اخذت هذا بتدلل يعني طريق لي إلى المعنى اللي قصدت ما هي هي وجازا اي مثل الطريق لكن يسمع على كان مفعول اه مكان على ان معنى جاز المكان سلكه فان المجاز فريق الى تصور معناه يا حقيقته يعني لا تصور ذلك المعنى دي ارتكب الافضل نتوصل هذا الشخص ما سبعتت توصل اليها اللابه باستخدام هذا الاخطاء بياسل هسه سبعت مت... توصل لاجياعته لا اييه ابي اشي اعبر عنها شجاعته فالمجاز مفرد ومركب ورما مختلفه تعرفوا كلا على حدته أما المفرد فهو الكلمة المستعملة احتراز بها عن الكلمة قبل الاستعمال فإنها ليست بمجاز ولا حقيقة لا بد أن يقوم الاستعمال بعد الوضع في غير ما وضعت له احتراز عن الحقيقة مرتجلا كان أو منقولا أو غيره ذاك الحقيقة لأنها فيما وضعت له وضعتها خالب مواقع نحن في قلوب لا أسبر في الوضع الحديث هذا هو الوضع القديم قال, قال موضوع بالوضع النوعي لكنه ما يجعله من حقيقة ولا موضوع ما يجعله الله مثلا اسمها في جناس قبل الاستعمال قبل الاستعمال إذا عندنا خير ما هو كان موضوع بالوضع النوعي النوع النوع تاني نوع <تصفح> <تصفح> يعني حاجات غير الشيء اللي بعده يعني شو رايكم اصلا الوضع معها شو طلع الشخصي والنوعي عادي بالنسبه لي ايه اسمع الاجناس قال مرات هو الشخصي الاول من هالوضع انتو خلصتوا يعني مو اي فهمت مو عادي الشيء ما هو موضوع لهالاي <تصفح> حقيقة مثلا ما وضعوا تلك الكلمة دل على ذي أكل عام وضع عام. ما, ما وضع عام من ما استخدموا تعذر حملها على معنى الحديدين ومعنى من أسلالك ومعنى من أسلالك ومعنى من أسلالك أنا أن تستخدموا المجازة للوضع مثلا ما ذلك أنها للغة تستخدموا المجاز تستعملوا الكلمة هذا في هذا الأفضل مجازة لكن ما هو وضع على الوضع ذي المعروف اه بلان هم بتستخدموا المجاز من حيث ملابح تاقريب وضع ما بلاساق وضع عام خضية من كل لفظة تعذر حملة في المتار على المعنى الحقيقي بمعنى مناسب له بمعنى مناسب يعني مجال سواء مشترك ولا مجاز لما مشترك بنوضع حقيقي حبيب. المجاز ما هو موضوع له موضوع له الوضع العام يقولون مثل وضع الويس مثل جمع انذكر السالم وكما مثلا كل لفظ جمع على مصرده بواوض ان فهوه لاحظة لاحظة لاحظة لاحظة ليس ذا ف... كل, كل ما كان بهذا الشكل فهو انسان ايو وضعه ما هو, ما ما هو؟ آه. لكن ديها الشي انها ما هو وضعه لا حسب الوضع ديها المتعارف عليه معنى المتعارف عليه هذا الكلمة هو وضعها لمعنى معين كيف يمكن أن يكون هذا الشخص؟ كذا ما بقى. وضعه؟ لعنك الشخص؟ أعهم الله بني عيني وإنك العيني أعجب أن تسمعه أعجب أن تسمعه المسلمين وصفة لكارزة هل حقيقة لا؟ لا يا حبيبة أعينه اللفظ ذي المسلمين؟ أعينه ذي اللفظنيه وعلا لكل ما كان عليك خيال والله ظلني هذا الصور هذا الوضع عام هو وضع هو عام لكن بدو يشملها ماذا ما يشملها؟ صحيح هه بدل هين أقول لك سواء هين أجعل مثلا الحيوان الطاحق قل هذا اسمه وضعنا له إنسان إذن هو وضع عام ما وضعت الذية والذية والذية كل واحد وحده نعمل يضع المهية هه هو للمهية وضع عام هو وضع عام؟ هه إذن بينها فرق, بينها فرق بين طالما ف... <سؤال> <العا> <resonance> هي العا... هو وضع خساره طالما لقينا ما هو وضع على ما هي هل عارفينها ماليه ولا الجنس الشيء النبي يعني بيوضع ولا الماليه طالما هي بنرش شخص ما بنهارد على ما هي ما تنطبق على هذا الشيء او هذا المبلغ هرب ولا هو ما بلاقوا الفروق النظريه بين الربع النوعي نفسه جسم نوعا اسماء ايش وين يجي عليه هذا ما واضح ما واضح للافراد معناتها افراد واضح الحقيقه عن مشترك ابينا مو حد يدعي مشترك ابينا بلا شيء واحد المقاييس هذه تنطبق عليه ولا ما يقادوا شماه ولا ما يقادوا شماه لا يهم المقاييس واضح مثلا كل استخدامها مثلا لفظ حسد وحده ولفظ مثلا أي مجاز ناري ما معنى هذا يأكد ما سبر أن يطلق ما هو أصله هو الشيء ما هي مشتركها الشي هو الشيء ما صح والما هي القامعة بيننا الشيء الذي لا يصحن يطلق على ما وضع له ما هو ما هي جعلناها وكذا لكن هي معروفة هذا الحين معروفة الوضع الحقيقي هذه وضعت الألفاظ له ما هو موضع له خارج عنه وان هم سوا ما هم حقيقه لا هم هم ايش ما الموضوع بالوضع ديه هم ما ما ذكروها نهائيا وضعوا الالفاظ لمعاني والقعقعهه اللغه واستخدموا المجاز بعد <تصفيق> الاستعمال الاستعمال بعد الاستعمال ارجع حصل منه ملاج التجوز بعد بعد الاستعمال لكن استعمال اجازه استعمال جواز استعمال المجاز لا قال وقالوا بالصلاح التخاطب متعلق بقوله وضعه <متعلق> كيذا بذلك قيل بذلك ليدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في صلاح اخر كلفته الصلاح اذا استعمله المخاطب بعرف الشرعي وإن كان مستعملاً فيما وضع له في الجملة فليست مستعملاً فيما وضع له في الاستلاح الذي وقع به التخاف في الدعاء مجاز بد... مجاز عندها للغة والشارعة يستخدمه وحقيقة حقيقة هنا مجاز وليخرج من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باستلاح آخر كلفة الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له لكن بحسب الاصطلاح الاخر وهذه اللغه لا بحسب الاصطلاح التقاطب وهشر اذا بها الامر لا, لا أنا عند اللغوي مجاز عند الشرعي مجاز هو ايش دي يصير انا كل ما اسمعها في قال ما وضعت لا بهذا الاصطلاح هسه استخدمها الشرعي الل... ما هو عند اللغوي في مجاز مجاز والله العظيم ذاك العكس <متحدث> <متحدث> على وجه يصح متعلق بالمستعملة مستعملة على وجه يصح مع درينة عدم إرادته على وجه يصح لا كل والله ما عارف س... بحاضرك وانا مع قريبنا حدا غران لا ضروري لا. لا. لا, لا انا نحكي على كلامه لكن مع قرينا والله جا هو جا هو لا ما <تصفيق> قال لا والله الحين هذا السخط اذا تشدي تدار على ما ينسى هذا غير لا الحين هذا اذا قلت لك رايته اسد بس تم الله الحيوان المختلف لا نايغ نعرف هيدا هو ارادتي انا الهو على قصدي الشين الله الاسد الله اكبر انت عندك تم الحيوان المختلف هاي كويس راك كمان على يعني ما وضعت ها طلع على ايوه غير الغلط غير ما هو غلط إذا أطلقت اللفظة وما بها قرينا نباس بخمر حقيقة نباس بخمر حقيقة نعم ماذا؟ الشيء إذا أقصد بهذا المعنى أنك تبقى مني أليس؟ المجاز، بل أبد من قرينا أبد من قرينا نصب على عمل حقيقة خلاص، بعد السعاء فايني لك لا أبدو المجاز وما بها قرينا ضروري الله ما مستحيل. لا. انه ما اصابه. ما اصابه. الحال بدل. يعني الحال. اصابه الحقيقي. <تصفيق> <تصفيق> اه. انه يكون لنا اعده اسل. مدحه منه على الرجل الشيء. الله قد تقول. اه يا احد ما عم الناس الا لا. حبه اذا ما تفاهمه. ما عم بها من الرجل. خلاص. ما ايه. ما تفاهمه الا وعد. اصابه الحقيقي. احين يعني ما ما هو ذا بالاجر حرام علامه عدم ارادتها اراده الموضوع له خلاف الدليل المجازي للعلاقه لذلك الاستع ليتحقق الاستعمال على وجه يصح اذا ما علاقه ما بيحصل وإنما قيد بقوله على وجه يصح واشتراط العلاقة قال ليخرج الغرص من تعريف المجاز فقولنا أخذ هذا الغرص مشيرا إلى كتاب لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته ليخرج الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له وكل منهما <تصفيق> <مصنجة. جميلة تصفيق> اساسا لا ي... لا فهمنا الغرض وهذ الحركه ما حقيقي فاهم الا الحقيقه في تير حال انا اقول خذ هذا الكتاب واجرده دراهم تنقرا وعشر انت لا هذا الشهر واذا كنت هذا الكتاب وما بالشيء ده ما ده ولا شيء يدل معنى انك بس خربت سابع انت فاهم الغا كذلك الكنايه شيء اخر ما حد عدم ارادته لان الكنايه ما بالشيء فيها بيصبر انتكون مريض للحقيقه ولا لا يعني باهر اي صح الحديده والمجازر وكل منهم عندنا حديقه والمجازر والمستشفى عارف ايه هذا قال انا انا صاحب مكان الشباب بس رايت اه, آه. يا رجال انقل حاتم صح احد سافروا لا هو اسمه ها يا هو